فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قوله تعالى يتحاجون في النار أصله يتفاعلون من الحجة أن يختصمون ويحتج بعضهم على بعض وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقوله تعالى لو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل والآيات بمثل هذا كثيرة وقد قدمنا الكلام عليها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك قوله تعالى وقال الذين في النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار طلبوا من خزنة جهنم أن يدعو لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار وقد بين في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكا خاصة من خزنة أهل النار ليقضي الله عليهم أي ليميتهم فيستريحوا بالموت من عذاب النار وقد أوضح جل وعلا في آيات من كتابه أنهم لا يجابون في واحد من الأمرين فلا يخفف عنهم العذاب الذي سألوا تخفيفه في سورة المؤمن هذه ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة الزخرف فقال تعالى في عدم تخفيف العذاب عنهم في هذه الآية قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقال تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وقال تعالى إن عذابها كان غراما وقال تعالى فسوف يكون لزاما وقال تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وقال سبحانه ولهم عذاب مقيم وقال تعالى في عدم موتهم في النار لا يقضى عليهم فيموتوا وقال سبحانه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وقال تعالى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولما قالوا ليقضي علينا ربك أجابهم بقوله قال إنكم ماكثون قوله تعالى قالوا تك تكتأتيكم رسلكم بالبينات قد قدمنا الكلام عليه مع الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قوله تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قد قدمنا الايات الموضحه له في سوره ال عمران في الكلام على قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير الآية وذكرنا طرفا من ذلك في الصافات في الكلام على قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وستأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله في سورة المجادلة أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسيكون لنا بعده إن شاء الله لقاء جديد فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته